إذ يغشِيكم النعاساً منه وينزل عليكم من السماء وينزل من السماء ماء ليطهركم, به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان فتبه الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفر الرعب فضربوا فوق الأعناق فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان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 الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون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 انفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 ذَكَّرَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَّن بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ألف بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يا رسال الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيه كن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيه كن منكم مئتين يغلبوا ألف من الذين كفروا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 والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم فأولئك منكم وأول الأرحام بعضهم عُملا ببعض في كتاب الله إن